الثأليف قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في ما هو عليه، لا يصرف عن دعوته إلى الله تعالى شيء، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أثأليف منها. واحد. اثارت الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الوهية حول تعاليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم. والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر وكانوا يقولون عن القرآن وقالوا أساطير الأوين تختبه يتم عليه بكرة وأصيلة إن هذا إلا إذ كن افتره وأعانه عليه قوم آخرون وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق قالهم حاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام النصراني يقال له جبر عبد لابن الحضرمي فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي فأنزر الله بذلك من قولهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين قال ابن يلحدون إليه أن يميلون إليه والإلحاد الميل عن الحق ثاني من أساليبهم أيضا معرضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه فقد ذكر أن نضر بن الحارث وكان من شياطين غره شند ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم فكذا إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومهما أصاب من قبله من الأمم من نقمة الله خالفه في مجلسه إذا قام ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتبها فهلما إلي فأنا أحديثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورسهم ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني فأنزل مثل ما أنزل الله روى ابن اتحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل في النظر بن الحارث ثمان آيات من القرآن الكريم قوله عز وجل إذا تصل عليه آياتنا قال أساطير الأولين وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن ونزل في النظر بن الحارث قبحه الله قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تصل عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ومن أساليبهم أيضا السخرية والاستهزاء والتكذيب وقد لجأت خريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ووصموه بالسحر والكذب وقول الشعر وعليه أن جاءهم منظر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر قال ابن اسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تل عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزون به وقال قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي اذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنا وفي اذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا لزعمهم أي إني لم أفعل ذلك نحن عالم بما بي يستمعون به اذا يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي ذلك ما توصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أي أخطأ المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتد لهم فيه قول وقالوا إذا كنا عظاما غرفاتا إنا لما بعوثون خلقا جديدا أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما غرفاتا وذلك ما لا يكون قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبروا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أي الذي خلقكم مما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه ومن اساليبهم وما حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه فأنزل الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون قرى الإمام ابن جرير في تفسيره ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى ركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وإنما هو مأخوذ من الدهن شبه التلين في القول بتليين الدهن قال ابن إسحاق اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني الأسود بن المطالب ابن أثر ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية ابن خلف والعاص بن وائل السهمي وكانوا ذوي أسنان في قومين بقول يا محمد أهلما فنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن ونحن وأنت في الأمر فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه وإن كان من عبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي بذلك منكم لكم دينكم جميعا ولي دين وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة لعل اختلاف تصوراتهم واعترافهم بالله تعالى مع عبادة آلهة أخرى معه لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قريبة يمكن التفاهم عليها بقسمة البلد بلدين وللفقاء في منتصف الطريق مع بعض التارضيات الشخصية ولحسم هذه الشباة وقضى الطريق على المحاولة والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة ومنهج ومنهج وتصور وتصور وطريق وطريق نزلت هذه السورة بهذا الجزم وبهذا التوكيد وبهذا التكرار لتنهي كل قول وتقطع كل مساومة وتفرق نهائيا بين التوحيد والشرك وتقيم المعالم واضحة لا تقدر مساومة والجدل في قليل ولا كثير قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إلي المصدعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباهه من المسلمين هذا بهم قريش فقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون هؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى الحق لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا فأنزل الله تعالى فيهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء إلى قوله ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفر رحيم وروا الإمام مسلم في صحيحه عن أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يسترئون علينا قال وكنت أنا وابن وصعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست سميهما فقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه تعذيب قريش للمسلمين مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ويأشت قريش منه ادركت ألا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوة الإسلامية والقضاء عليها فاجتمع رؤوس المسلكين وقادروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه وأصدروا آمضهم من القبائل ليصوبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا شد الحر فكانت فتنة شديدة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام فافتوتنا من افتتن وعصم الله منهم من شاء ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب قال ابن القيم رحمه الله تعالى فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مضاعا في اهله وأهل مكة لا يتجاسدون على مكاشفته بشيء من الأذى وكان من حكمة أحكام الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها المجاهرون بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المجاهرون للظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن به عمه أبو لهب ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، عزبت بن ربيع شيبة بن ربيع عقبة ابن أبي معيط أبو سفيان بن حرب الحاكم بن أبي العاص بن أمية النور بن الحارث، أبو البختري ابن العاص بن هشام أبو جهل بن هشام الوليد بن المغيرة العاص بن وائل أمية بن خلف أبي بن خلف الأسود ابن المطالب بن, بن أسد الأسود بن عبد يغوث فهؤلاء كانوا أشد على المؤمنين متابرة بالأذى ومعهم سائر قريش فمنهم من يعذبون من لا من ولا جوار من قومه ومنهم من يؤذونه قال ابن إسحاق وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة نبه وأخزاه وقال تركت دين ابيك وهو خير منك لن نسفتهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه صور من التعذيب والإذاء روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن علينا سعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمار وأمه وسمية وصهيب وبلال والمقداد فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحذير وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد تعذيب عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأخذه عمه الحكم بن عابل عاص فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين فيقول عثمان رضي الله عنه والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه تعذيب الزبير بن العوام رضي الله عنه فكان الزبير بن عوام رضي الله عنه يأخذه عمه ويلفوه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر فيقول الزبير رضي الله عنه لا أكفر ابدا تعذيب زنيرة رضي الله عنها من الذين عذبوا امرأة يقار لها زنيرة رضي الله عنها اعتقها أبو بكر الصديق فذهب بصارها حين اعتقها فقال قريش ما أذهب بصارها إلا اللات والعزة فقالت كذب وبيت الله ما تضر لا توا وما تنفعان فرد الله بفرها تعذيب مصعب بن عمير رضي الله عنه أما مصعب بن عمير رضي الله عنه فقد روى ابن سعد في طبقاته أن مصعب بن عمير كان فتى كان فتى مكة شبابا وجمالا وكان ابواه يحبانه وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه وكان أعطار أهل مكة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة احدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في الدار الارقم من أبي الأرقم فدخل عليه فأسلم وصدق به وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فباصر به عثمان بن طالحة يصلي فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في نجرة الأولى ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا فرجع متغير الحال قد حرج يعني غلظ، فكفت أمه عنه تعذيب النهديه وبنتها من الذين عذبوا امراه يقال لها النهديه وبنتها وكان تالي رأة من بني عبد الدار فمر بهما ابو بكر رضي الله عنه وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا اعتقكما ابدا فقال ابو بكر رضي الله عنه حل يا ام فلان فقالت حل انت افسدتهما فاعتقهما قال قرب وهما حرة عنه. تعذيب سعيد بن زيد رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل ويعذبه على إسلامه روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر تعذيب جارية بني مؤمل من الذين عذبوا جارية لبني مؤمل وهم حي من بني عدى ابن كعب وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على الشرك سيعذبها حتى يملى فيقول لها إني اعتذر إليك إني لم اتركك إلا ملاله فتقول له رضي الله عنها كذلك فعل الله بك تعذيب بلال بن رباح رضي الله عنه وكان بلال بن رباح رضي الله عنه مولى لبعض بني جمح يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظاهرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخره العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وتشغله لذة المناجاة عن لذعات العذاب ونشوة الأمل بالجنة عن شقوة الألم في الدنيا رواية ضعيفة ما رواه ابن إسحاق عنوة ابن الزبيدي قال كان ورقة بن نوفل يمر عليه أي على بلال رضي الله عنه وهو يعذب وهو يقول أحد أحد فقال ورقة لومية ابن خلف لئن قتلتموه على هذا أي على الإسلام لأتخذنه حنانا قال حفظ كثير بعد أبساق هذه جواية وفيه نظر وقال الإمام الذهبي هذا مرسل وورقة لو أدرك هذا لعد من الصحابة وإنما مات الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح تعذيب آل ياسر رضي الله عنهم كان عمرو بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجعوا عن دينهم فكانت بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهر لعنه الله يخرجون بهم إلى الأبطحي إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحاجها فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فمات ياسر في العذاب وأما سمية أم عمار فطعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبلها فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام وأما عمار رضي الله عنه فنزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد بالحرق تارة وبالتغريق تارة أخرى ولم يزل المشركون يعذبونه حتى سبى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عن عينيه ويقول له ما وراءك. قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال له صلى الله عليه وسلم إن عاد فعد فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال حفظ كثير رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره عن الكفر إبقاء لمهجته ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليه ذلك وهم يفعلون به الأفعيل حتى إنهم لا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم، وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو اعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، رضي الله عنه أرضاه. وكذلك حبيب سيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمه الكذاب، اتشهد أن محمد رسول الله، فيقول نعم، فيقول اتشهد أن رسول الله، فيقول لا أسمع. فلم ينزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك حتى قتله ثم قال رحمه الله تعالى والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله تعذيب أبي فكيهة رضي الله عنه وكان بني عبد الدار يخرجون أبا فكيهة رضي الله عنه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد فيبطحونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل فلم يزل كذلك حتى أجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية تعذيب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه من الذين عذيبوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة خاليا فبلغ ذلك أبا أحيحة فدعاه فكلمه أن يدع عليه فقال خالد لا أدع دين محمد حتى أموت عليه فضربه أبو أحيحة بقار راعة في يده حتى كسرها على رأسه ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجعه وأعطشه حتى لقد مكث في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء فرأى خالد فرجة فخرج فتغيب عن أبيه في نواحي مكة حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية تعذيب صهيب بن الرمي رضي الله عنه من الصحابة المستضعفين الذين عذبوا في مكة صهيب بن ثينان الرومي رضي الله عنه طوى سعد في طبقاته عن عروة بن الزبير أنه قال كان صهيب بن ثينان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله في مكة محنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أمه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه فقالت له زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا لتدعن دينك هذا او لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير به فيقال يا قاتل أمه فقال سعد رضي الله عنه لا تفعل يا أمة فإني لا أدع ديني هذا لشيء فمكث الثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من الجهد فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه قال يا أمة والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فاكلي وإن شئت لا تأكلي فلما رأت منه الجد أكلت فانزل الله تعالى فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معظوفا تعذيب خباب بن الأردت رضي الله عنه أما أشد من عظيم من الصحابة فهو خباب بن الأردت رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من المستضعفين بمكة قال عن نفسه رضي الله عنه لقد رأيتني يوما أخذوني فأقذوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري قال ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برث وفي رواية أنهم كانوا يقدون له نارا فما يطفئها إلا ودك ظهره وروى الإمام الترمذي في جميعه بسند صحيح عن حارثة بن مضرجب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما أعلم احد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيته. ولما مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وهو منصرف من صفين قال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا فابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدوا له وآدوه قال الشيخ علي التنطوي رحمه الله تعالى احتملوا في سبيل الله كل شيء من الضرب والجرح والحرق والجوع والسهر واستحلوا في سبيل الله المرائر واستحبوا بعض المكاره إلى النفوس إن كان فيها رضا الله تعالى فلم تلقى قريش نجاحا في صرف الصحابة رضي الله عنهم عن دينهم قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أول ما قد يخطر في بال المتأمل حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المسركين من صنوف الإذاء والعذاب هو أن يتسأل فيما هذا العذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم على حق ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منه وهم جنوده وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى دينه ويجاهدون في سبيله والجواب من أجل إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين فلو ترك الناس لدعوه الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط لاستوى الصادق والكاذب ولكن الفتنه والابتلاء هما الميزال الذي يميز الصادق من الكاذب اعتاق أف بكر الصديق رضي الله عنه للمستضعفين أما واهب الحريات ومحاجر المستضعفين من المؤمنين فهو الذي عرف بين قومه بأنه يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلا ويقرر الضيف ويعين على نوائب الحق لم ينغمس في إثم في جاهليته معلوف في قومه يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء والأرقاء أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وعطقهم لله وفي الله ذلك المحرر للعبيد هو صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن هؤلاء الكرام الذين أعتقهم أبو بكر رضي الله عنه بلال بن رباح رضي الله عنه فقد روا ابن إتحاق أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلال رضي الله عنه فقال له أبو بكر ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى فقال أبو بكر أفعل عندي غلام أسود أجلد منه واقوى على دينك أعطيكه به قال أمية قد قبلته فقال أبو بكر رضي الله عنه ولك فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذ بلالا رضي الله عنه فعتقه. وفي رواية أخرى في مسند مسدد عن معمر بن أبي هند قال كان بلال رضي الله عنه لأيتام أبي جهر فعذبه فبعث أبو بكر رجلا فقال له اشتري بلالا فاعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال اشترى أبو بكر بلالا بخمس أواق قالوا لو أبيت إلا أوقية لبعناكه فقال رضي الله عنه لو ابيتم إلا مئة أوقية لأخذتها قال الحافظ في ويجمع بين القصتين بأن كل من أمية ابن خالف وأبي جهل كان يعذب بلالا ولهما نصيب فيه روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا اثنان أبو فكيها رضي الله عنه اشتراه وأعتقه ثلاثة عامر بن فهيرة رضي الله عنه اشتراه واعتقه لوجه الله وقد شهد عامر بن فهيرة غزوة بدر وأحض وقتل في فاجعة بئر معونة شهيدا سنة أربعين بالإجراء أربعة زنيرة اشتراها واعتقها خمسة جارية بني مؤمل وكان الذي يعذبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسرد فاشتراها واعتقها ستة النهدية وابنتها وكان تالي امرأة من بني عبد الدار فمر بهما فاشتراهما واعتقهما إنما أريد وجه الله ولم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصد بعمله محمدة ولا جاها ولا دنيا وإنما كان يريد وجه الله تعالى ذي الجلال والإكرام روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال أبو قحافة والد ابي بكر يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر رضي الله عنه يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل فأنزل الله تعالى فيه رضي الله عنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلَ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى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 قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت ابي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها لفظ العموم وقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزاه ولكنه مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذلا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من دراهما ودنينيرا بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاجها إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال له بن وسعود الثقفي رضي الله عنه وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية وكان على الكفر ما أسلم بعد أبعو الله والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لا وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلب له في المقالة فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم ولهذا قال الله تعالى وما ل عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أول من جهر بالقرآن ومع كل هذه الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم إلا أن الحمس فيهم كان عظيما لدعوة الله عز وجل لكنهم لم يكونوا يجرؤون على الجهر بالقرآن أمام قريش وأول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا ضعيفا رقيقا ولكنه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد وكان رضي الله عنه من أوائل بن أسلم فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم سنة صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتني سالسة ستة ما على الأرض مسلم غيرنا روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن مرسل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عبد الله بن وسعود رضي الله عنه اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت فريش هذا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا قالوا إن إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه قال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني قال فغد بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافع عن صوته الرحمن علم القرآن قال ثم استقبلها يقرأ فيها قال وتأملوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد قال ثم قالوا إنه ليثر بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا له هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان اعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن جئتهم لأغادينهم بمثلها قالوا حسبك فقد اسمعتهم ما يكرهون وروا الإمام البخاري في صحيحه يعني هديفة من اليمان رضي الله عنه قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا لهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد اجتداد أذا قريج واشتد الضروة المشركين بالمستوعفين من المؤمنين حتى ساموهم ألوانا من العذاب فكانوا يأخذونهم ويلبسونهم أدراع الحديد ثم يسرونهم في الشمس روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس أكد المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون في ترك دينهم قال نعم والله ان كانوا لا يضيبون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أحد أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزر به حتى يعطيهم ما سألوهم من الفتنة حتى يقول له ألا توالعز إلهك من دون الله فيقول نعم حتى إن لا يمر بهم فيقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم افتداء منهم مما يبلغون من جهده شكوى صحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طال العذاب على المسلمين ذهب خباوه وأردت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجد به من هذا العذاب فيضرب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال ويعظهم ويذكرهم فيرجعون واضين مطمئنين صابرين على البلاء روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأردت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال صلى الله عليه وسلم كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجعو بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه وينشط بانشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمهن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكن لكم تستعجلون قال شيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على من عاجل أو آجل إنه أزحى الغشاوة عن العيون فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهرا وما سحران عن القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوذيق وكانوا قبل ذلك حيارا محسورين إنه وازم للناس بين الخلود والفناء فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان المنهوتة وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عن صرافقته في قلوب رجاله ويفيض عليهم ما أفضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام وانتشار مبادئه وزوال سلطان الطغاة أمام طلعيه المبصرة في المشارق والمغارب استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الاعتذاءات بالنسبة للمسلمين ولسيما المستضعفين منهم أما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شاهما وقورا ذا شخصية فذة تتعظمه نفوس العداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف من قبل الخاصة والعامة وكان مع ذلك فيما عاتي عمه أبي طالب لذلك لم تستطع قريش بادئ الأمر أن تبطش بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعتدي عليه كما فعلت بالمسلمين فجعلوا يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه وكان على رأس المستهزئين أبو لهب عمه وعقبة ابن أبي معيط والحاكم ابن أبي العاطي والأسود بن المطالب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو جهر بن هشام عداوة أم جميل زوجة أبي لهب روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أثناء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قالينا وأمره عصينا ونبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني فقال رضي الله عنه رب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها ابن حبان في صحيحه بسند صحيح بشواهده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه فلما رآها ابو بكر قال يا رسول الله إنها امراه بذيئه وأخاف أن تؤذيك فلو قمت فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني فجاءت فقالت يا أبو بكر إن صاحبك هجاني قال لا وما يقول الشعر قالت أنت عندي مصدق وانصرفت فقلت يا رسول الله لم ترك قال صلى الله عليه وسلم لا لم يزل ملك يثرني عنها بجناحه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذنما ثم يسبونه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبونك كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مدمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحافظ الفتح كان الكفار من قريش من شدة كراهيتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المده فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره شدة عداوة أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم أما زوجها أبو لهب فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجابع ومواسم الحج ويكذبه فقد روى الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعه بن عباد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس لا إله إلا الله تفلحوا ويدخلوا في فجاجها والناس مختصون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه ذا غدرتين يقول إنه صابئ كاذب فقلت من هذا قال محمد بن عبد الله قلت من هذا الذي يكذبه قال عمه أبو لهب وفي رواية ابن حبان في صحيح قال ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أزمى عرقبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم شدة عداوتي عتيبة بن أبي لهب وتسلط عتيبه بن أبي لهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشاق قميصه فدع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فخرج عتيبه في قبلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لبن معه إني أخاف دعوة محمد قال له كلا فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرصونه فجاء الأسد وهجم عليه فقتله أمية بن خالف وهمزه للرسول صلى الله عليه وسلم وكان اميه بن خالف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله تعالى فيه ويل لكل همزه لمذه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في عيات الدعوة في عدية الأول وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة صورة اللئيم الصغير النفس الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به حتى ما يطيق نفسه ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار أقدار الناس وأقدار المعاني وأقدار الحقائق وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويسرد تعداده وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكرامتهم ولمزهم وهمزهم يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته سواء بحقاية حركاتهم وأصواتهم أو بدحقير صفاتهم وسماتهم وبالقول والإشارة بالغمز واللمز باللفتة الساخرة والحركة الهازئة وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين تخل من المرؤة وتعرى من الإيمان والإسلام يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي وقدرها عن السخرية واللمز والعيب في المير وردها شتى إلا أن ذكرها هنا بهذا التشميع والتقبيح مع الوعيد والتهديد يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاه المؤمنين فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد والتهديد الرعيد مجادلة أبي بن خلف أما أخوه. وابن خلف فجاء يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم بال فقال يا محمد انت تزعم ان الله يبعث بعد هذا بعدما ارم ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انا اقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار فانزل الله تعالى فيه وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحِي هَالَذِي أَنْشَأَهَا أَوَدَّ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون روى الإمام أحمد في مسنده والطوحاوي في شرح مشكل الأثار بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام وعند الحاكم في المستدرك أن هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل فأخرج في المستدرك بسند صحيح العلم بن عباس رضي الله عنهما قال جاء العاص نوائلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أريمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات أو لم يرد إنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما فهي عامة في كل من أنكر البعث والالف واللام في قوله تعالى لم يرى الإنسان للجنس يعم كل منكد للبعث أشق القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسرد صحيح عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ابن بن أبي معيط صنع طعاما ثم دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي أكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال عقبة اطعم يا ابن أخي قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فتشهد عقبة ابن أبي معيط بذلك فطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خالف وكان صاحبه فأته فقال صبوت يا عقبة فقال عقبة لا والله ما صبوت ولكن دخل علي الرجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحيت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال أبي بن خلف ما أنال بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه فذهب عقبة بن أبي معيط لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبزق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهما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 من مشاهد ذلك اليوم يصور ندم الظالمين الظالين يعرض عربا طويلا مديدا يخيل للسم أنه لن ينتهي ولن يبرح مشهد الظالم يعض على يديه من الندم والأسف والأسى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويصمت كل شيء من حوله ويروح يمد في صوته المتحسر ونبراته الأسيفة والإطاع الممدود يزيد الموقف طولا ويزيد أثره عمقا حتى لا يكاد القارئ للآيات والسامع يشاركان في الندم والأسف والأساف الأخنس بن شريق وهذا رجل هو من أشراف القوم ومن من يستمع منه وكان من من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيب منه ويرد عليه ونزل فيه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماذِ المشآء بنميم من لااعل للخير معتد أثه من عتُل بعد ذلك ذنِيم الوليد بن المغيرة وكان الوليد بن المغيرة من من يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال منه ويقول أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويدرك ابو مسعود عروه بن مسعود الثقافي سيد ثقيف فنحن عظماء القريتين فنزل قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون تهكم العاص بن وائل برسول الله صلى الله عليه وسلم أما العاص بن وائل فإنه كان أيضا من أشد الناس عدوة لرسول صلى الله عليه وسلم فلما مات عبد الله بن رسول صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل السهمي لقد انقطع نسله وكان اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل ابتر لا عقب له لو قد مات لانقطع ذكره واسترحتم منه فانتن الله تبارك وتعالى في ذلك إن اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر فصة تبين شدة كفر العاص بن وائل روى الشيخان في صحيحهما عن خباف من الأرث رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاباه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأغضيك فنزلت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 لا ينفعه شيء في الآخرة روى أبو داود في سننه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن العصر بن وائر السهمية أوصى أن يعتق عنهم مئة رقبة فعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حررتم عنه بلغه ذلك النبر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرى وكان النبر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرى ممن نصب العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حصن عبد عباس رضي الله عنهما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعر السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعر والله ما قام النضر بن الحارث بن عبد المطلب آنفا وما قاعد فقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حسب جهنم فقال عبد الله بن الزبعرى أما والله لوجدته لو لخصمته فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعرة فقال صلى الله عليه وسلم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته فأنزل الله تعالى في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون يعني عيسى بن مريم وعزير عليهما السلام ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدوهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله أولئك عن النار مبعدون لا يدخلونها أبدا ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم عليه السلام أنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثم ذكر الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام فقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم روا الإبام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه غير وقد علمت قريش أن ابن نصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقول لك تقولون قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال قلت ما يصدون قال يضجون وإنه العلم للساعة قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وروى الإمام أحمد والترمذي بسرد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فرعون هذه الأمة لعنه الله تعالى أما أبو جهل لعنه الله تعالى فإنه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم فكان لعنه الله يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق ويؤذيه بالقول روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لعنه الله يوما يا معشر قريش يخوفنا محمد بشجرة الزقوم يزعم أنها شجرة في النار يقال لها شجرة الزقوم والنار تأكل الشجر إنما الزقوم التمر والزبد هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا فأنزل الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين علي بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم؟ ولقي أبو جهل مره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له والله يا محمد لتترك النسب الهتنا او لنسبن الهك الذي تعبد فأنزل الله تعالى فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فكف عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله تعالى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى نهي لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن عن ثب المشركين وإن كان فيه مصلحه إلا أنه يترتب عليه مفسرة اعظم منها وهي مقابلة مشركين بثب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحه المفسرة ارجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قصة الإراشي قال ابن إسحاق وكان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عدوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضه إياه وشدة عليه يدله الله له إذا رأى قال ابن إسحاق قال قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة فابتع منه أبو جهل فمطله بأثمانها فأقبل الإراشي حتى وقف على نادل من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المجلس جالس فقال يا معشر قريش من رجل يؤديني على ابي الحكم ابن هشام فإني رجل غريب ابن سبيل وقد بني على حقي فقال له أهل المجلس أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزأون به لما يعلمون بينه وبين أبي جاهل من العداوة اذهب إليه فإنه يؤديك عليه فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله النعب الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي وأنا غريب ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني, يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه فأشاروا لي إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله فقال صلى الله عليه وسلم انطلق إليه وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه انظر ماذا يصنع فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال أبو جهل من هذا فقال محمد فخرج الي فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم وقد انتقع لونه فقال صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الرجل حتى فقال أبو جهل نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه ثم انطرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإرسي الحق لفأنك فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي فلما جاء الرجل الذي أرسله ليرى ما يصنع أبو جهر قالوا له ويحك ماذا رأيت قال عجب من العجب والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج فقال له أعطي هذا الرجل حقه فأعطاه ثم لم يلبث أن جاء أبو جهر فلاموه وقالوا له ويلك ما لك والله ما رأينا مثل ما صنعت قط فقال أبو جهل ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فمرئت من رعبة ثم خرجت إليه وإن فوقه رأ... فوق رأسه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فوالله لو أبيت لأكلني قصة أخرى من القصص التي تبين استذاء بجهل لعنه الله أنه لما نزل قوله تعالى عليها تسعة عشر قال أبو جهل يا معشر قديش يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشر وأنتم أكثروا الناس عددا وكثرة أفيعدز كل مئة رجل منكم عن رجل منهم فأنزل الله تعالى في ذلك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 قال الحقض بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو سبحانه وتعالى لالا يتوهم متوهم أنما هم تسعة عشر فقط وقد ثبت في حديث الإسرائيل المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه تيقون أبي جهل لعنه الله من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترمذي في جميعه والحاكم في المستدرك بسند صحيح بالشواهد عن علي رضي الله عنه قال قال أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحيم وتصدق الحديث ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تلك صور من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يلقى منهم كغيره من الأنبياء قال ابن أسحاب ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليد بن المغيرة وأمية بن خالف وبأبي جهل بن هشام فهمزوه واستهزأوا به فغضه ذلك صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية هذا تستية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ووعد له وللمؤمن به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة الدعوة والبلاغ صابرا محتسبا مؤديا إلى قومه النصيحة فلما تمادوا في الشر وأكثروا استهزاء كفاه الله تعالى المستهزئين به فأنزل الله تعالى إنك إن فيناك المستهزئين الذين أجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ركانة ابن عبد يزيد يصارع الرسول صلى الله عليه وسلم روى أبو بكر الشافعي بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن ركانة ابن عبد يزيد صار صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل مرة على مئة من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك وما كان احد أمغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنما رسول قريش إلى احبار يهود وامتحانهم الرسول صلى الله عليه وسلم روى الامام احمد في مسنده وابن في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا سالوه عن الروح فسأله فنزلت ويسالونك عن الروح قول الروح من امر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فقالوا لم نؤتى من العلم نحن إلا قليلا وقد أتينا التوراة ومن يؤتى التوراة فقد اوتي خيرا كثيرا فأنزل الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آية الروحي مكية أم مدنية قلت وقع في الصحيحين أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وهو في المدينة فعلي بن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متكئون على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقفلكم بشيء تكرهونه فقالوا سالوه فاسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقنت مكاني فلما نزل الوحي قالوا ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قديلا قال الحافظ بن كثير قد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه في المدينة مرة ثانية كما نزلت عليه في مكة قبل ذلك أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدمة إن عليه وقال الحافظ الفتح يمكن الجمع بأن يتعدى النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك وإن هذا ا الا فما في الصحيح اصح عناد الكفار وموقفه من القران الكريم قال ابن اسحاق فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا من الحق وعرفوا صدقه فيما حدث وموقع نبوته فيما جاءهم به من علم الغيوب حين سالوه عما سالوه عنه حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا امره عيانا ولجوا فيما هم عليهم من الكفر فقال قائلهم لا تسمعوا لهذا القرآن وانغوا فيه لعلكم تغلبون أي جعلوه لغوا وباطلا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك فإنكم إنا ورتموه أو خاصمتموه يوما غلبكم فلما قال ذلك بعضهم لبعض جعلوا إذا جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو يصلي يتفرقون عنه ويأبون أن يستمعوا له فكان رجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتر من القرآن وهو يصلي استرق السمع دونهم فارقا منهم فإن رأى أنهم قد عرفوا أنهم يستمع منه ذهب خشية أذاءهم فلم يستمع وإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من قراءته وسمعه شيئا دونهم أصاخ له يستمع منه روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سابق نزول قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغيبين ذلك السبيلا استماع زعماء قريش إلى القرآن شراء وكان أشرف قريش يستشعرون حلاوة القرآن في قلوبهم ولكنهم يكابرون. روا ابن إسحاق أن ثلاثة من زعماء قريش هم أبو سفيان بن حرب وابو جالب بن هشام والأخت بن شرقي. خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم من مكان صاحبه فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقلب بعضهم لبعض لا تعودوا. فلو راؤكم بعض سوفهاؤكم لا اوقاتهم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليله الثانيه عاد كل رجل منهم الى مجلسه فبات يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مره ثم انصرفوا حتى كانت الليله الثالثه أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى لا نعود على ذلك ثم فلما اصبح الاخنس بن شريف اخذ عصاه ثم خرج حتى اتى ابا سفيان في بيته فقال له اخبرني يا ابا حضرته عن رايك فيما سمعت من محمد فقال يا ابا فعلبه والله لقد سمعت اشياء اعرفها وعرف ما يراد بها وسمعت اشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها قال الاخنس وانا والذي حلفت به كذلك ثم خرج من عنده حتى اتى, أتى ابا جهل فدخر عليه بيته فقال له يا ابا الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد فقال ابو جهل ماذا سمعت تنازعنا نحن ومن عبد منافن الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفر سير هان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه الكبر والحسد منع أبا جهل من الإسلام روى البهقي في دلائل النبوة عن المغيرة من الشعبة رضي الله عنه قال إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو بن هشام في بعض ازقه مكة إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا أبا الحكم هل الى إلى الله عز وجل وإلى رسوله أدعوك إلى الله فقال أبو جهل يا محمد هل أنت منتهن عن سبب آلهتنا هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت فنحن نشهد أن, أن قد بلغت فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علي أبو جهر فقال فوالله إني لا أعلم أنما ما يقول حق ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم فقالوا فينا الندوة فقلنا نعم ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نعم قالوا فينا السقايا فقلنا نعم ثم أطعمه وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.